لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون قال وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن والد سبحانه بالعباد المكرم وقد بينا في قول وقالوا اتخذ الرحمن والد هنا أيضا فيها لطيفة ولفتة مع أن هذا من أعظم الزنوب ومن أظلم الظلم ومع ذلك هنا يشوف الله تعالى يقول وقالوا الرحمن الرحمن ولسه وهذا لفت انتباه إلى أنه ولو تبتم ولو تبتم أنا أجبت عن الأسئلة كلها ففي سؤال خلوه بعد درسة بها ولو طبتم طبنا عليكم ولو استغفرتم غفرنا لكم وما خلقكم إلا ليرحمكم وما خلقكم إلا ليرحمكم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قال وقال اتخذ الرحمن ولا سبحانه تقديسا وتنزيها بل عباد مكرمون بل هؤلاء الملائكه الذين زعموا انهم بنات الله فان الله فانهم عباد مكرمون اكرمهم الله جل في علاه وعظيم الكرام لا الله لهم له أن الله من عليهم بالعباده هذا أعظم ما يكرم به المر أن يكون عبدا لله وقد بينا قبل ذلك عن شرف العبودية الله مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية وشرفه بها في غير ما موضع يالي هو أمي حين قال الله جل فعل حين المعجزة سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المزحة بعبده وحين ادنعه لله ولما قام عبد الله يدعوه كادو اكلون عليه لبداه وعند الوحي فاوحى الى عبده ما, ما اوحى ما كاد بل فهادو مراءه وعند التحدي والمعاصر كنتم ذي رايب مما نزلنا على عبدنا فأتوب بصورة النساء قال وقال اتخف الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم بامر هي يعملون هذه مصارعه بقاهرات الرب الارض والسماوات وانهم لم يتقدموا بين هذا الله ورسوله كما قال الله تبارك وتعالى يا, يا ايها الذين لا تتقدموا بين هذا الله ورسوله والتاويل والتحريف تقديم نداء الله ورسوله والتفسير بغير علم بغير علم تقديم نداء الله ورسوله الذين حصروا التفسير في التفسير الإشاري أو التفسير العلمي على ما زعمه والتفسير العددي, العددي كل ذلك تقدمه بين الله ورسوله ومن ذلك أيضا من صدر نفسه معلما مدرسا دون أن نتأهل فقد تقدم ينادي الله ورسوله ذلك قال بأن الملائكة لا يتحركون إلا, إلا بأمر الله جبريل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما نتنزل إلا بأمر ربك لهم ما بيهدينا المخرفانة ومن الجالك وقال الله عن الملائك عموما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشعون الا بما انفضوا وهم من خشياتي مشفقون يعلم ما بين ايديهم ما قدموا وما اخروا وانا الله على قد احاط بكل شيء علما فبين هنا الان عندما زعموا له الملائكه بنات بنات وقد انكر عليهم يعلم ما كانوا كان ما كان كيف أيديهم تخويفا لهم وإرعابا لأن الله يعالى يخوفهم بذلك إن يعلم ما أنتم عليه وسأحاسبكم عليه طال و لا يشفعون إلا لمن انتضى والشفاعة جميعها لله والشفاعة والكتاب المثبتة ومنفية والمثبتة اشترط فيها شروط باذن الله ده لمن يشفع فانا اشفع والرضا عن الشافع والمشفع قدال لا غير بس يسمونا لا يسمونا وما لهم به من علم هي تدعوا الى الظن ان لا يغني عن حق شيء في اعرض عندنا تولع انت فيها ومن حقه قالوا ليش يسمونا الا بما انقضى وقال الله لا اله الا ولا. لا تخضوا سنة وانو لو ما في الزموات المطورد من دا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من دا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والشفاعة المنفية الشفاعة الأهل الكفر نفاه الله جلالك على فالشفاعة لم تقبل من أي أحد إلا من النبي صلى الله عليه وسلم في عمه ولأنه كان حسن النصر للنبي والأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول وهم من خشياته يعني خشياتهم هم من شدة الخشية من الله تعالى فعلها كعيسى وأطرابه وأقرانه ونوح من شدة الوجه والخوف من الله تعالى فعلها شدة خوفي من جدة خشياته المؤمن مشفقون كما قال الله تعالى يعلم ما بين عديم ولا يشفعون إلا لمن ارتضوا هم من خشياته مشفقون وما يقول منهم إني إله ومن دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين قال الله تعالى عن عباد المؤمنين قال هم من خشاتي مشفقون يا الملئكة الذين نسبتموهم بنات لله جالة هم أجل عباد الله لله أجل عباد الله لله والله, والله قد خلق عبادا لا يدان لا أحد بهم وأوزع في قلوب بعض خلقه لعباداته وحده ولا شريك له وهذم رحمة لأب الناس قال أم من خشياته مشفقون خائفون واجلون وقال الله تعالى فذلك نزيد هنم طالقهم من خشته مشفقون وما يقول منهم من الملائكة وما يقول منهم من الملائكة ولا يستطيعون وما يقول منهم إني إله من دونه فذلك نزيد هنم فذلك نزيد الظالمين وأنه نصب نفسه ربا مع الله جل في علاء نصب نفسه مدا لله جل في علاء فكان العقاب الأليم والعذاب الوخيم وما يقول منهم إني إله من دونه فذلك, فذلك نجزي الظالمين فذلك نجزي الظالمين فيها دلالة أيضا على أن الظلم ظلمان ظلم أكبر ظلم أصغر ظلم أكبر ظلم أصغر <تصفيق> تعليق بالمستحيب لأن الله دعوال خلقاهم وأوزع فيهم الطاعة ويلهمون الطاعة والتسبيح قال الله تعالى ويقول منهم إني إله من دوني بذلك نجزي يجهنم كذلك نجزي الظالمين ويقصد الظالمين هنا الذين أشراقوا بالله وجعلوا له أندادا فهذا أظلم الظلم وأقبح الزنب والمخصوص في الشرك والملائكة عن الناس وأبعد الناس عنها فقال تعالى وما أستدنا بل لا يعلموا الحق فهم معرضون قال تعالى أول مرة, أول مرة الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقة ففتقنا هما وجعلنا من الماء كل شيء نحل. أفلا يؤمنون التفات هنا لجذب الانتباه هذا التفات قال تعالى أول مرة الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رفقا ففتقنا هما من الماء كل شيء حي ودعنا في الأرض رواسي أن تميد بهم ودعنا فيها فجاجا صبلا لعنهم يتدون يقول الله لا تبكيتا وتقريعا وتوبيخا ألم يروا الذين كفروا أن السماوات كانت رتقا والارض كانت رقا ألم يروا يعني لم يعلموا أخبرني يا محمد ألم يعلموا بأن الله تعالى خلق السماوات والأراضين ففتقناهما فأصلحناهما قال أولم يروا الذين كفروا أن السماوات ورد كانت ردخا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. آية عظيمة جدا العلماء هنا في مجلسة الموت في هذه الاراضي ومن كتب الله حياته سيبقى ومن كتب الله من ماته أعلم يا محمد أخبرني آله دينك كفروا أن السماوات والأرض كانت رطقا كانت ش... كانت شيئا واحدا شيئا واحد هلا ولا يلا ان كفروا ان كانت رطقا رطقا يعني متحدة متصقه اختلف العلماء في الرتق فقالوا في قول لا جل في علا او لما لدينا كفروا ان السماوات كانت رطقا ففتقناهما وجعلنا الماء كل شيء حي قال الرتق أن السماوات كانت رطقا يعني لا تمطر كلا ترتقى يعني لا تنطر وقد النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يصيبهم بالقهر وهذا قول قال ابن عباس وعلى كل ما أكثر تلميذ ابن عباس القول الثاني أن السماوات والأرض كانت ملتصقتين ففتقهما فصلاهما الله جلال فعله وهذا ايضا قول ابن عباس وقول الحسن والثالث انه فتق من الارض ستة اراضين فصارت سبعا ومن الثمانة ستة سماوات فصارت سبعا وحقيقة الامر انه لا مخالفة بين هذه التفسير ردقا يعني لا تمتر السماوات صارت ردقا يعني لا تمتر الأراضيين صارت ردقا يعني لا تمبت وعالج النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا التفيم الأمة بأسرها وأن النبي مبين عن الله جل فعلاء ففي قوله ففي قوله جل فعلاء ولم يرى الذين كفروا أخبروني أعلموني أهلا ميرا الذين كفروا أن السماوات الأرض كانت رتقة ففتقنا هما من الماء كل شيء حي وأن رتق في السماوات يعني لا تنطر ففي الأرض لا تنبت ففتقنا هما السماء تنطر ودعنا الأرض تنبت واجعد النعمه قال وجدنا في قوله وجدنا من الماء كل شيء حي قرأها معاذ وابن ابي عبله وحميد بن وجعلنا الماء كل شيء حي بالنصب الماء الماء هنا اي ماء المقصود به وجعلنا الماء كل شيء الماء هنا المقصود به هو الماء الذي ينزل مطرا من السماء ماء السماء فقيل الماء المقصود به هنا ماء, ماء الرجل وماء المراه بان الولد ما بين ما الرجل وما المراه ورزق النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا علم ما المراه ما الرجل انث انث واذا علم رجل ما المراه ذكر وقال ان سبقا ما المراه ما الرجل كان الشبه بالأخوال وان سبقا ما الرجل ما المراه كان الشبه في فالمقصود بالماء هنا هو النطفة والصحيح أن, أن كل التفسيرين صحيح وجعلنا من الماء كل شيء الحيء الماء الماء إذا نزل المطر ففيه الحياة والأرض لا تحيا إلا بذلك كما قال الله جل في علاه تزت وربت وأنبتت وأيضا المقصود به ماء الرجل وماء المرأة ماء الرجل وماء وماء المراه وجعلنا من الماء كل شيء حي ختم هذه الايه بعد ما بين الله جل وعلا عظيم ربوبيتي وان الله الذي فعله هو الذي فلق السماوات والارضين فانبث فانبثت الارض السماء وجعل الله الذي علام الولد الصالح لمن تزوج واراد أن ينصر الدين بالنكاح هفه ومقصودا للشر فجعل النطفه تخصيب البويضة بحيات المنوية جعلها أيضا تحت قوله جل فعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا إثمام واستثمام لعظيم ربوية ربنا العلام أنه بين الله جل فعلا عظيم ربوبياته في ذلك وأنه خلق من الماء كل شيء حي ومن الماء كل شيء حي قال الله جل في علاء أول مر السماوات وأرض كانت رتقى ملتسختين كانت ملتسختين ففتقناهما ويقوموا لكن ابن عمر المسؤول قال لا أعلم لا أعلم ازبخونا بالقول. ما اتلف؟ حليس لا انا مش اتلف. لا انا حليس؟ تبخوا اصنا ايبا؟ شلان ابدا. اصلا اوه. اوه. اتفك. اخبت. اتفكي لشانت. اتفكي لشانت. اتفكي لشانت. lots of من الظلم الشرك بالله رياله في علام من الظلم نسبة الولد لله رياله في علام أو نسبة البنات لله رياله في علام. وهذا أعظم الظلم عظيم ربوية الله رياله في علام أن في من الماء كل شيء حي